Oh. رب قد زاد الأني أشتكي ضعف المهيد أبتديك يا إلهي يا معيد رب قد زاد الأني أشتكي ضعف المهيد أبتديك يا إلهي يا معيد قد بكى الليل دموعي رد بكى قلبي الحزين قد بكى الليل دموعي رد بكى قلبي الحزين ربي قد أذنبت ذنبا نادم بك أستعي ربي إني قد أتيت دبون منك الي وارفع عبد ربي اني قد هجيت دبون منك وارفع عبد أستجيب بهمومي أغرتني وفؤادي في نحيب, نحيب أنت من جاء الوحيد. فهمومي أغرتني وفؤادي في نحيب أنت من جاء الوحيد إنني يوما طريد فذنوب لا حقتني رب قد خفت الوعيد الوعيد, الوعيد, الوعيد, الوعيد, الوعيد, الوعيد, الوعيد رب قد زاد الهدي أشتكي ضعف المهيط أرتديك يا إلهي يا معين رب قد زاد الأدين أشتكي ضعف المهيط أرتديك يا إلهي يا معين قد بكى الليل دموعي إذ بك قلب الحزين قد بك الليل دموعي إذ قلب الحزين, قل الحزين ربي قد أذنبت ذنبا نادم بك أستعي أستعي